فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابته وتصريف الرياح والسحاب المسخر والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون ومن أن ناس من يتقذ من دون الله أن داد يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو ير الذين ظلموا إذ يرون العذاب أنم قوه لله جميعا وأن الله شديد العذاب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 مَا يَعْمَى مِنكُمْ بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ